الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما ذكر الله تبارك وتعالى في الآية التي تحدثنا عنها في الليلة الماضية وهي قوله إن تبدو الصدقات فنعمناه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير فبين لهم أن الإظهار والإسرار في الصدقات كل ذلك يعود على صاحبه الثواب والأجر وقد مدحه الله تبارك وتعالى بقوله فنعم ما هي يعني المظهرة وكذلك إذا أخفها فهو خير له من الإظهار فحث على الإسرار لأنه أدعى إلى الإخلاص بعدها بين أيضا أن هذه الصدقات حينما توجه ل الأبرار وأهل الإيمان أو تعطى لمن هم دون ذلك فإن ذلك يصل ثوابه إلى صاحبه يصل الثواب والأجر إلى هذا المنفق المتصدق فكون هذه الصدقات تعطى لمن لديه شيء من التقصير بل قد تعطى صدقة التطوع للكافر فذلك مما يؤجر عليه الإنسان فهنا في هذه الآية بيّن أن اختلاف أحوال المعطين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 عن هداية الكافرين والهداية هنا المقصود بها هداية التوفيق وليست هداية الإرشاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بدعوة الناس إلى الإيمان ولكن ليس عليه هداية القلوب فذلك إلى الله وحده والمعنى لا تمتنع من الصدق والإحسان إلى الكافر أو المقصر عن الفاسق بحجة أنه غير تقي أو الكافر بحجة أنه غير مسلم ليس عليك هداهم ذلك إلى الله ولكن الله يهدي من يشاء والهداية هنا بمعنى هداية التوفيق لأن الله قد هدى بمعنى البيان والإرشاد جميع الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لكن هداية التوفيق إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي يشاء. ثم بيّن لهم أن هذه الصدقات لا تذهب بصرف النظر عن حال هذا المعطى لهذه الصدقة قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ما تنفقوا من خير فذلك يعود إليكم أنتم تقدمون وتبذلون وتحسنون إلى أنفسكم فحسب ثم هذه الجملة الأولى الجملة الثانية وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أنتم تتعاملون مع الله لا شأن لك بهذا من حائث الصلاح وعدمه لا شأن لك به الهداية عند الله عز وجل لكن قدم لنفسك أنت وأنت تتعامل مع الله عز وجل وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون هذه الجملة الثالثة أن الأجر والثواب يرجع إليك وافيا كاملا غير منقوص إذا لا عليك أن تحسن وتكون كالمطر يقع على الأراضي المختلفة أما أن يقال هذا مقصر وهذا فاسق أنح ذلك فيحرم من الصدقة فإن ذلك لا يسوء وتعرفون الحديث في الرجل الذي تصدق بصدق لا تصدقنا الليلة بصدقة فأخرج الصدقة في الليالي الثلاث وقعت في ليلة بيد سارق فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال الحمد لله على سارق ثم أيضا حينما أخرج صدقة أخرى في ليلة أخرى وإذا هي على زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال الحمد لله على زانية كأن ذلك لم يعجبه ولم يرضه ثم تصدق أيضا فوقعت بيدي غني فتحدث الناس أصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني فقال الحمد لله على غني لكنه بعد ذلك جاءه من يعني في المنام أنها حينما وقعت بيد هذا السارق فلعله يكف عن السارقة وهذه الزانية أن تستعف بذلك عن الزنا وهذا الغني كذلك أن يتذكر حال هؤلاء الفقراء والمحتاجين ونحو ذلك فهذه الصدقة قبلت ومضت عند الله تبارك وتعالى وما ضره أن وقعت في يدي هؤلاء الثلاثة ولذلك فالصدقه لا ينبغي للإنسان أن يستشعر الغبن والخديعة فيها جألك إنسان وأظهر حاجة فأعطيته ثم تحدث من تحدث بأن هذا الإنسان صاحب حيل وفرا ويكذب ويختلق المعاذير والأسباب التي يتوصل بها إلى أموال الناس فهذا لا يضره يعني لا تندم هي بلغت عند الله ما تنفقوا من خير فليأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجهلا وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وانتم لا تظلمون لغب لا الغب يقع في البيع والشراء الغبن في أن يقدم العبد إلى الله تبارك وتعالى في الآخرة وليس عنده عمل قد ضيع الزمان الغبن أن يضيع رمضان بأيامه وليليه هنا وهناك بين نوم وسهر لا يجدي عليه نفع هذا هو الغبن الحقيقي يؤخذ من هذه الآية من الهدايات ليس عليك هداهم أن الذي يملك القلوب هو الله فالله هو ملك القلوب الهدى بيده وحده إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فالآيات التي جاء فيها نفي الهداية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك لا تهدي من أحبت ليس عليك هداهم أن ذلك المقصود به هداية التوفيق دائما الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق توفيق إلى هداية القلوب والهداية المثبتة له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فأثبت له الهدايه فليس هناك تناقض ولا تعارض فالهدايه المثبته بمعنى هداية الإرشاد والدلاله فهو يدل على الله ويوضح الطريق الموصل إليه ويبين حقائق الإيمان ويعرف بالمعبود جل جلاله وتقدست أسماؤه هذا وجه الجمع بين هذه الآيات التي جاء فيها نفي الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات الهداية له فلا تعارض وهذا الذي يسميه العلماء موهم الاختلاف وصنف فيه بعض أهل العلم وصنفات فيما يتعلق بالقرآن من أجلها كتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب وهو من أنفع الكتب وفي السنة ألف العلماء أيضا مؤلفات ومن ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه مشكل الأثار وكتاب كتاب حافل وتكلم على هذه المعاني جمع من أهل العلم كابن قتيبة رحمه الله وغيره على كل حال فالذي يصرف القلوب هو الله ليس عليك هداهم وفي هذه الجملة أيضا تسلي للنبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك فكلمة على تدل على الإيجاب والإلزام ونحو ذلك يعني لست مكلفا بهداية الناس هداية التوفيق إذا حينما يحصل الإباء والإعراض من هؤلاء الناس فإن ذلك لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاه إلى الله من بعده ولهذا سل الله نبيه صلى الله عليه وسلم في مواضع لعلك باخع نفسك أي مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف تتأسف عليهم تذهب نفسك عليهم أسفا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون نهاه عن الحزن والأسف على هؤلاء الكافرين وهنا يسليه ليس عليك هداهم إذا ينبغي على الإنسان أن يبذل جهده في بيان الحق والدعوة إليه وهداية الخلق هداية الإرشاد والموفق هو الله عز وجل وهكذا فيما يتعلق بالتربيه لمن تحت يده من الأولاد الأبناء والبنات وهكذا القرابات ونحو ذلك يحرص على تربيتهم تربية صالحة ويبذل الأسباب في ذلك ولا يقصر ولا يعرض عنهم ويشتغل بغيرهم إما بدعوة أو أن يشتغل بدنيا أو نحو ذلك ثم بعد ذلك تأتي النتائج على غير ما يريد لا وإنما يبذل جهده يبذل جهده ويحرص لكن إن لم يكن هؤلاء على حال مرضية فالموفق هو الله هذا إذا بذلنا الجهد فهذا نوح عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى في ولده إنه ليس من أهلك ابن النبي هؤلاء الذين توجه إليهم الدعوة وما آمن معه إلا قليل نوح عليه الصلاة والسلام حتى قالوا إن الذين معه في السفينة أولى القلة هم أزواج بناته وبعض أولاده عدد قليل الله أعلم بعدد هؤلاء لكن هم قله والله عز وجل يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين مهما بذلت ومهما فعلت فالهداية بيد الله ولذلك ميزان الخسارة والهدر في هذا الجانب غير معتبر بمعنى أن الإنسان يبذل جهدا ويدعو إلى الله قد لا يستجيب أحد فهل يقال ضاع العمر وضاع الزمان؟ أبدا ليس عليك هداهم ولكن الله يدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلي أنفسكم. ويدخل في هذا نفقت العلم والدعوة إلى الله عز وجل والجهد الذي يبذله وإن كانت الآيات في سياق نفقت المال فذلك يدخل فيها دخولا أوليا أعني المال لكن أن تقدم لنفسك أنت تبذل لنفسك أنت حينما تعلم الناس أو تدعوهم إلى الله هذا تقدمه لنفسك وأن هؤلاء استقاموا انتفعوا ولذلك كما قلت بعض المناسبات هذا لا يجري فيه قياس الأثر الدعوة التي تبذل للناس لا يجري فيها قياس الأثر لأنه يجب أن تكون الدعوة مبذولة وأن تصل إلى الناس وإقامة الحجة وإظهار حقائق الدين فلا يكون خفيا لكن يبقى الاستجابة والهداية والقبول كل ذلك إلى الله وحده مهما كان الإنسان في اخلاصه وحرصه وبذله وفصاحته وعلمه ومعرفته بأساليب الخطاب والدعوة الموفق والهادي هو الله تجد الأبناء أحيانا قد يكون هؤلاء ليسوا اشقاء فقط بل قد يكون توأمين وتجد هذا طينة صالحة لحرصه ومحبة للخير وتقبله وإشراق وجهه منذ الصغر وتجد الآخر مظلم الوجه كثير الإعراض كثير التسخط كثير النفور من الخير يكره الموعظة ويكره النصيحة ويكره مجالس الذكر منذ الصغر فالناس منابت مثل الأرض هذه أرض صالحة ينزل عليها مطر قليل وتخرج من كل زوج بهيج وأخرى سباخ ينزل عليها المطر الكثير ولا تنبت شيئا فهذا مثل الحرث في أرض ليست موضعا للبذر والنبات فجهد ضائع لكن ما يضيع عند الله ضائع في هذا لكنه عند الله لا يضيع وآخر في غاية الاقبال ليس عليك هداهم ولذلك من بذل جهده أيضا فإنه لا يلام سواء كان من المربين من الآباء والأمهات وكذلك أيضا الدعاة إلى الله تبارك وتعالى بعض الناس قد يلوم الأب إذا كان صالحا مصلحا أن أولاده لم يكون على حال مرضية إن كان قد بذل وسعه فهو غير ملو والخضر قتل الغلام وقال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا يعني إذا شب أن يحمل أبويه على الكفر والطغيان إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وهذه العداوة كما قال ابن القيم رحمه الله الجالب لها الشفقه المحبة ليست عداوة بغض لكن يلحون عليه ويطالبونه نريد نريد نريد ويقعدونه عن طاعة الله عز وجل فإذا راد حجا أو عمره أو خرج إلى المسجد أو إلى العلم وتحصيل العلم اجلس هذا العيد معنا رمضان معنا لا تذهب إلى العمره كفاية لا تذهب إلى الحج فيفعلون به فعل عدوه فيقعدونه عن كل معروف فلاحظ هذا الغلام الذي قتله الخضر الأب كان مؤمنا بشهادة الله عز وجل علام الغيوب يعلم أحوال الخلق ويقول عن أبويه بأنهما مؤمنان. كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء أن الذمة تبرأ بالتعليم والبلاغ وبذل الجهد وبهذا تسقط عن الإنسان التبيع كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية ليس عليك هداهم لاحظ أنه قدم الخبر ترتيب الكلام هكذا ليس هداهم عليك إنما قال ليس عليك هداهم فهذا فيه من المعاني البلاغية لكل موضع بحسبه في هذا المقام يمكن أن يقال والله تعالى أعلم ليس عليك قدم ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس عليك لأن ذلك كان يشغله من جهة ويقلقه ويزعجه وكذلك أيضا هذا الامتناع الذي يكون عن الصدقة على البعيد والكافر ونحو ذلك غير المهتدي أن ذلك ليس له مبرر ليس عليك هداهم فقدم ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وما يدل أيضا على التكليف والإلزام لست ملزما بهداية الخلق يعني هداية التوفيق وإلا فهداية الإشهاد كما سبق يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذه هداية الإرشاد وهكذا أيضا فإنه يؤخذ من هذه الآية ليس عليك هداهم الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لعموم الأمة وهذا هو الأصل في مخاطبات الشارع إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه خطاب للأمة لأن الأمة تخاطب في شخص قدوتها ومقدمها عليه الصلاة والسلام إلا لدليل يدل على تخصيصه بذلك وهنا يوجد قرينة تدل على العموم لأنه قال بعد ذلك وما تنفقوا من خير فهو الخطاب للمجموع وما تنفقوا ما قال وما تنفق من خير فتحول الخطاب وهذا نوع من الالتفات عند البلاغيين انتقل من المفرد إلى الجمع وذلك أن المقصود بذلك وعموم الأمة كقوله تعالى يا أيها النبي فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا طلقتم فجاء بصيغة الجمع إذا طلقتم النساء فطلقوهن وهكذا أيضا قد يكون القرين غير ذلك كقوله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوه إلا إياه جاء بصيغة الجمع والأول مفرد قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك فرجع إلى المفرد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك ذلك يعني أن أبويه مات وهو في الصغر فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلاحظ الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بذلك الأمة لأن وقت نزول هذه الآية لم يكن من أبويه أحد على قيد الحياة آكذا في هذه الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى إن تبدو الصدقات فنعم هي فهذا عام ثم قال ليس عليك هداهم فتمتنع ثم قال وما تنفقوا من خير؟ فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجل وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية أن أعمال الإنسان لا تنصرف إلى غيره وما تنفقوا من خير فلأنفسكم فلأنفسكم فذلك يكون لعامله هل هذا يدل على أن الإنسان لا يجوز أن يتبرع بعمل لغيره ليس ذلك بنص صريح في هذا المعنى فمجموع النصوص يدل على أنه يمكن أن يتضرع الإنسان بشيء من عمله لغيره لكن العلماء اختلفوا في تفاصيل ذلك فبعضهم خصه بالنوع يعني من جهة الأفراد من جهة العاملين فقالوا يكون ذلك للولد الولد الذكر أو الأنثى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها أولد أو صالح يدعو له فقالوا الولد من كسبه وبعض أهل العلم قيده بنوع من الأعمال فالاعمال والعبادات منها مالية منها ما هو مالي ومنها ما هو بدني وبعض أهل العلم قال هناك نوع ثالث وهو مركب من المال والبدني وهو الحج والعمرة فالمالي يصل ثوابه أفأتصدق عنها سعد بن عبادة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه حينما ماتت أفأتصدق عنها فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فهذا في التبرعات المالية لا إشكال في هذا وإن كان أولئك يقولون بأن السائل هو ولدها ولكن الذي عليه الجمهور أن الصدقات المالية والنفقات المالية تصل إلى المتبرع له النوع الثاني وهو المركب من المالي والبدني مثل الحج والعمرة فهل يجزئ عن غيره المرأة التي سألت عن أبيها الذي لا يثبت على الراحلة سألت أن تحج عنه فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لكن أولئك يقولون السائل هو البنت أو ولد صالح يدعو له وكذلك ما جاء في أثر بن عباس لبيك عن شبرمة الرجل الذي قال هذا فذكر أنه قريب له ابن عم أو قريب فالحج العمر يمكن أن يحج الإنسان عن غيره أو يعتمر فرضا أو نفلا النوع الثالث للأعمال البدنية المحضه هل له أن يتبرع بتلاوة القرآن عن غيره؟ هل له أن يتبرع بالطواف يطوف سبعة أشواط ويقول هذا لي؟ أنحو ذلك هذا في خلاف كثير بين أهل العلم وهي من المسائل التي خالف فيها ابن القيم رحمه الله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولعل الأقرب أن ذلك يصل ولكنه لا يشرع لأن الشارع لم يرشد إليه بالنسبة للأعمال البدنية العبادات البدنية لكن قد توجد بعض الأدلة تدل عليه وأما قوله تعالى وأليس ليس للإنسان إلا ما سعى فالمقصود أنه لا يستحوذ على سعي غيره لكن لو أن غيره أعطاه سعيه وتبرع به إليه صار إليه كما أنه لا يستحوذ على أملاك غيره لكن لو تبرع بها وهبها له فإن ذلك يصل إليه مسألة فيها خلاف كثير ولعل الأقرب الله أعلم أن ذلك يصل لكن لا يشرع لا يشرع بمعنى أنه لم يندب إليه الشارع وإنما إلا إقبل الإنسان أن يجتهد في العمل لنفسه فهو بحاجة إلى العمل وقت إمكان الفرصة ويدعو لغيره من الأحياء والأموات فكذلك أيضا في هذه الآية معني أخرى على كل حال فأتوقف هنا وأكمل هذه الآية في الليلة الآتية إن شاء الله تعالى نترك الأسئلة والإضافات عند إتمامها إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله